يا حظي يا رب بالمصطفى بل لرمقى يتلون في المسجد ا ل أ ق ص ى و في الحرم بجاه, بجاه من بيته في ط ي ب ة حرم قسى من اعظم القسين محمد, محمد, محمد, محمد محمد طابت الدنيا بباسته محمد خير من يمشي على قلبي محمد محمد محمد س ا د ق المعروف محمد محمد محمد خير خلق الله كله ف ا م س ب إ ل ى ذاته ما شئت وانسب إ ل ى قدري ما شئت من عظمي فمبلغ العلم فيه انه بشر و أ ن ه خير خلق الله はあ。